بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فالسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بل الأرض مضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بل حب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيومئذ الله يسأل عذب به إنس ولا جان. تبيئي آلائي ربكم ما تكذبان. يعرف المجرمون بسيمهن فيقلب النباض والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوثون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل إربكوا ما تكذبان متكئين على فروش بقائنها من استبرت وجن الجنتين دان فبأي آل إربكوا تكذبان.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 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يتكئين على رفرف خضر وعبطري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام